هذه أبيات لذيذة للشيخ عبد القادر كيلاني قدس السر بسم الله الرحمن الرحيم قف نجاتي سبعا ولذي إمامي وتجرت لذروتي كل عام أنا سر الأسرار من سر سري كعبتي راحتي ولفظي مجامي من علوم العلم والدرس شغلي أنا شيخ القرى وكل إيماني كل شيخ وكل قطب وغوث تحت حكمي يغعى لطيب كلامي تحت حكمي يصعى لطيب كلامي قالت الأولياء جمعا بعزم أنا قطب على جميع الأنامي قلت كثوا واسمعوا نص قولي إنما القطب خادمي وغلامي كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيامي يا مريدي إن كنت تمعناً في اتصال ورفعة ومراني أنا من جلستي أرى العرش حقاً وجميع الأملاك فيه قيامي رفع الحجب والستور عني ورعاني لحظرة ومقامي لخرقة السطور عن حجب حجابي عند عرش الإله كان مقامي وكساني شريف عز وتاج بضراز وحلة واجتنابي وكساني شريف عز وتاج بضراز وحلة واجتثامي أنا القطب بالأولياء جميعا أنا سلطانهم وعزي زمامي فرث العز تحت سرج وجودي بركاب عالي وبقت لجامي وإذا ما جذبت قوس مدامي كان الجحيم فيه سهامي سائر الأرض كلها تحت حكمي وهي في قبضتي كثب في حمامي مطلع الأثق وشرق وغرب خطوتي وأقلها قدامي فمريدي إذا تعاني بشرق أو بغرب أو غار في البحر طامي فأغيثه لو طار في هواء أنا سيف القطاء كل خصامي أنا عبد القادر طاب وقتي جد المصطفى حبيبي إمامي